سيدنا محمد ح وعلى و آله ص بحثنا ه الإجمعين ب اليوم في أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة قبل الانتقال إ ل ى أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة نحن في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة ذكرنا من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة استقبال ا ل ق ب ل أ وقلنا القبله شرط في ص ح ة ا ل ص ل ا ة للقادر على الاستقبال و ا س ت ث ن ي ن موطنين الموطن ا ل أ و ل في ح ا ل ة ر د ة الخوف والموطن الثاني إ ذ ا كانت ا ل ل ا ه ن ا ف ل ة في السفر قلنا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يترك ا ل ق ب ل ة ويصلي إ ل ى ا ل ج ه ة التي يتجه إ ل ي ه ا وبعد ذلك ذكرنا أ ن الاستقبال في ا ل ن ا ف ل ة في السفر واجب في ح ا ل ة ا ل ق د ر ة عليه في ت ك ب ي ر ة الاحرام في تكبيرة الإحرام. اذا ل إ إ ح ر ا م أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يصلي على راحلته ف إ ن ه يجب عليه أ ن يستقبل في ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ق لكن ن ا هذا ا ل ل ل ا م ك هذا مقيد بما إ ذ ا كان قادرا على الاستقبال ب أ ن كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يوجه راحلته إ ل ى جهه ة القبلة فإذا كان عاجزا عن ج ت و ي ر القبله ح ت ه جهة إلى ل ا ة بأن كانت ا ت ر ح ل مثلا مقطورة ا ل ر وفي ا التي هي أمامها ح ل هي ف هذه ا ل ح ا ل ة م ا يجب عليه الاستقبال ويصلي أثناء ا ل ا ة ص ويحرم يعني ي ب ا ل ص ل ا ة وهو إ ل ى ا ل ج ه ة التي يريد أ ن يتجه إ ل ي ه اليها حبت أنه أن ذكرنا هذا القيد في المرة ذ بالنسبة للراشد الماشي إنها تقول يحرم أم في ح اركان ل ة تقبل ق د في حالة تحرمه وفي حالة تحرمه حالة ر و وفي ع ه ح ل ة سجوده ك ا ا ل ص ل ا ة هي ا ل أ ش ي ا ء التي تتوقف عليها ص ح ة الصلاه ة م ث ل ا مثل الشرط ولكن الفرق ما بينها وبين الشرط أ ن الشرط يكون قبل ا ل ص ل ا ة قبل ا ل ص ل ا ة ع ب ا د ة م س ت ق ل ة بينما الركن جزء من ا ل ص ل ا ة مثل الوضوء الوضوء شرط من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة عباده مستقله متقدم على ا ل ص ل ا ة ولكن ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة جزء من ا ل ص ل ا ة هذا الفرق ما بين شروط ا ل ص ل ا ة وبين أ ر ك ا ن ه ا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم شرحت لكم هذا التعريف مرات م ت ع د د ة تتوقف علي ص ح ة ا ل ص ل ا ة يلزم من عدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة الركن كذلك يلزم من عدم عدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة ولكن الفرق بينهما أ ن الشرط متقدم على ا ل ع ب ا د ة والركن جزء منها ا ل ص ل ا ة تتكون من ع د ة اجزاء تتكون من القيام و قراءه الفاتحه و تكبيره الحرام هذه اجزاء الصلاه اجزاء الصلاه اركانها الصلاه تنقسم الى ث ل ا ث ة اقسام في عندنا أ ر ك ا ن و ابعاظ أ و ن د ن ا ت اركان وعندنا أبعاد وعندنا ولكن أ أو أركان ب ع ا وهيئات ا و س السنة يعبر عنها بالسنة ن ن عنها عنها هنا وهيئات ويعبر ومرادهم هذا يعبر ميزوا التميذ يعني الهيئات أيضا ل سنة ببعض هنا خصصوا ا ل أ ب ع ا ض وقالوا عنها ب أ ن ه ا س ن ة م ق ا ب ل ة للركن و م ق ا ب ل ة للهيئه على معنى أ ن ه ا يندب لها سجود الثوب ف ا ل أ ر ك ا ن هي أي اجزاء ا ل ص ل ا ة التي تتوقف صحة الصلاة عليها. اذا ل الصلاة عليه ت تتوقف ي صحة إ ترك ا ل إ ن س ا ن ركنا من هذه ا ل أ ر ك ا ن ف إ ن صلاته لا تكون ص ح ي ح ة إ ذ ا تركه متعمدا تبطل فورا و إ ذ ا تركه ساريا فيجب عليه ا ل ا ت ي ا ل به ان تذكره قبل خ ر و ج من ا ل ص ل ا ة و إ ن تذكره بعد الخروج من ا ل ص ل ا ة فيجب عليه ا ع ا د ة ا ل ص ل ا ة يعني أن الإنسان الركوع ترك وتذكر قبل ن ه ا ي ة ا ل ص ل ا ة أ ن ه ترك ركوعا منها ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن ي أ ت ي بالركوع الذي تركه على تفصيل س ي أ ت ي معنا في أ ن و ا ع المتروكات من ا ل ر ك ا ن ومن غيرها و أ م ا إ ذ ا تذكره بعد السلام ف إ ذ ا كان الفاصل قريبا ما بين تذكره وما بين سلامه يعني سلم ب ا ش ر ه تذكر يقوم و ي أ ت ي بهذا الركن أ ي ض ا و إ ذ ا ط ا ل الفاصل مرت عليه م د ة ز م ن ي ة ط و ي ل ة في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه ا ع ا د ة ا ل ص ل ا ة الركن ما يسقط بحال, بحال ولما يتيان بالركن يسجد ا ل س ه و سجود السو ما يكون بدلا عن الركن و إ ن م ا يكون ا جابر للخلل الذي وقع في ا ل ص ل ا ة بترك الركن لكن الركن لا بد من الاتيان به ابعاد ا ل ص ل ا ة هي ا ل أ م و ر التي إ ذ ا تركها ا ل إ ن س ا ن ساهيا أ و عامدا ما تقتل ا ل ص ل ا ة بتركها ولكن يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يسجد عنها سجود السهو ف إ ن ه في هذه الحاله يجبر الخلل الواقع في ا ل ص ل ا ة و أ م ا هيئات الصلاه هيئات القصه الثالث من أ ق س ا م الصلاه ة ي ئ ا ت هيئات ذ ه ه ليست ك ا ل أ ر ك ا ن وليست ك ا ل أ ب ع ا ض الهيئات أ م و ر يندم ل ل إ ن س ا ن أ ن يفعلها لكنه لو تركها ساهيا أ و عامدا لا تبطل صلاته ولا يسجد س السهو ج د عنها وإذا للسهو عنها تبطل صلاته ل أ ن ه يكون قد زاد في ا ل ص ل ا ة شيئا ليس مطلوبا ومن أ م ث ل ة ا ل أ ب ع ا د ا ل ت ج ه د ا ل أ و ل في ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ق ن و د في ص ل ا ة الفجر ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم في آ خ ر ه من أ م ث ل ة ا ل آ ي ئ ا ت التكبيرات أ ث ن ا ء الانتقالات بالركوع والسجود طبعا ليس تكبيره ا ل إ ح ر ا م أ م ا تكبيره ا ل إ ح ر ا م فركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة سبحان ربي العظيم هيئه سبحان ربي الاعلى هيئه وضع اليد اليمنى على اليسرى هيئه وضع اليد على الصدر هيئه هذه ه ي ئ ة ا ل ص ل ا ة و س ت أ ت ي معنا م ف ص ل ة إ ذ ن ا ل أ ر ك ا ن تتوقف عليها ص ح ة ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا ترك ا ل إ ن س ا ن ركنا لا تصح صلاته ما لم يات به هذا إ ذ ا كان ب ا ل ص ل ا ة و إ ن ت ر ك ر ه بعد خروجه من ا ل ص ل ا ة بزمن طويل يجب عليه ع ا د ة ا ل ص ل ا ة ا ل أ ب ع ا ث يسجد للتهو عنها وتصح صلاته و أ م ا الهيئات فلا يضر تركها طبعا يستكبت متعمدا عنها تركها إذا تركها يراها ما يزد عنها وتكون صلاته、صحيحة. أركان الصلاة مكروه لكن وتكون للسهوي يزدد صحيحة اختلف الفقهاء في تعدادها بعض الفقهاء عدها ث ل ا ث ة عشر ركنا وبعض الفقهاء عدها ث م ا ن ي ة عشر ركنا وبعضهم عدها س ب ع ة عشر ركنا وبعضهم عدها أ ر ب ع ة عشر ركنا ما هو السبب في اختلاف الفقهاء في تعداد الاركان أ ر ك ن نَفْدَرُ بين قَالْ الفقهاء الخِلَافِ تعداد في أ ليس خلافا حقيقيا وانما هو خلاف لفظي ل أ ن ه توجد عندنا في ا ل ص ل ا ة أ م و ر لا بد منها مثل ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م و ا ج ب ة إ ذ ا تركها ا ل إ ن س ا ن ما تنعقد صلاته م اصلا تنعقد ت ه أصلا ما تنعقد علاوه عن ان نقول ص ح ي ح ة أ و ب ا ط ل ة لا تنعقد اصلا ما دخل في ا ل ص ل ا ة تتوقف علي ص ح ة ا ل ص ل ا ة ولكنها هل هي شرط, أن شطر. هل هي شرط؟ يعني شيء م ت ق د م على、الصلاة. ام ل ل ص ا ة انها شطر يعني جزء من ا ل ص ل ا ة فمن عدها شرطا نقص ركن من الاركان لا بد منها واجب واجب ما ا ح ت ر ف ن ا بهذا لكن هل هي شرط ام شطر من عدها شرط نقص من الاركان ركن ومن عد اشرق ذات الاركان ركن هذه و الركوع ح د ة ا ما يكون صحيحا إ ل ا إ ذ ا ا ط م أ ن ك إ ن س ا ن فيه فلو ركع كنقل الديك بحيث لم يطمئن لا تصح صلاته فالركوع ركن ب ا ج م ا ع و ا ل ط م أ ن ي ن ة فيه ركن بعض الفقهاء عدهما ركنين مستقلين ل الركوع ركن و ا ل ط م أ ن ي ن ة فيه ركن والاعتدال من الركوع ركن و ا ل ط م أ ن ي ن ة فيه ركن والسجود ركن والطمانينه أ ن ن ركن ي فيه ة و ل ا ع ت م السجود الجلوس والطمأنينة فيه ن ركن زاد في الاركان ن أ ومن يعد اربعه ل ك ك ل قال ل ا وإنما ا ر ركن اركان ل ا ن ة ركن ا وعندنا ركن مختلف في أ ي ض ا مساله ث ل ت ا ل ك ح ر ا م وهو ن ي ة الخروج من ا ل ص ل ا ة هل هو ركن أ م ليس بركن ليس السلام و إ ن م ا ن ي ة الخروج من ا ل ص ل ا ة فمن عد ن ي ة الخروج من الصلاه, الصلاة ركنا زاد في ا ل أ ر ك ا ن ركن ومن لم يعد د ا ركنا وهو راي الجمهور نقص من ا ل أ ر ك ا ن ركن وبناء على ذلك اختلف عدد ا ل أ ر ك ا ن عند أ ص ح ا ب ن ا رحمهم الله فمنهم من عدها ث ل ا ث ة عشر ركنا ومنهم من عدها س ب ع ة عشر ركنا ومنهم من عدها ث م ا ن ي ة عشر ركنا ومنهم من جعلها أ ر ب ع ة عشر ركنا مثل إ م ا م الماوردي ابي الحسن رحمه الله في الحاوي قال ا ل ط م أ ن ي ن ه في ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع ة عدها ركلا ً واحدا ً قال السجود تجب فيه ط م ن ي ن ه والجلوس بين السجده ي تجلي ي ن ف الطمينة والركوع تجب فيه الطمانينه ي ن ل ط م في ذ ه ا ل م والاعتدال ق ق ا ركداً واحداً قال و ا ل منهم والسجود والجلوس بين السجدين تجب فيه م الطمانينه ا ركلًا واحداً ف إ ذ ا ق ر أ بعضنا هذا الخلاف بين الفقهاء لا يستاجر ا ل أ م ر ولا يظنن ان هذا من عبث فقهائنا كما ي ظ ن ا ل ج ه ل في هذا العصر و إ ن م ا هو خلاف لفظي, بين الفقهاء خلاف لفظي بين الفقهاء منهم من يفصل ومنهم من يجمل الركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة هو ا ل ن ي ة ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما ن و ى قال العلماء إ ن م ا ص ح ة ا ل أ ع م ا ل بالنيات اي لا عمل صحيح إ ل ا ب ن ي ة والنيه ر ك ن ب ا ل إ ج م ا ع لا خلاف في وجوب ا ل ن ي ة ب ا ل ص ل ا ف إ ن صلى فرضا الصلوات تنقسم الى فض والى سنه والسنه انواع هناك سنن راتبه نافله راتبه وزواحف ن مطلقه عباده مطلقه ما لها زمن السنه الراتبه لها زمن زمنها زمن صلاتها النافله المطلقه لا زمن لها شريطه الا تكون في الاوقات التي يحرم اداء ا ل ص ل ا ة في ا ل و ق ا ت ا ل خ م س ة التي ت ت م ر معنا هذه ن ا ف ل ة م ط ل ق ة ليس لها وقت فاذا ا ل ص ل ا ة اما ان تكون ف ر ي ض ة واما ان تكون نافله والنافله اما ان تكون م ع ي ن ة واما ان تكون م ط ل ق ة والفريضه اما ان تكون فريضه ك ت ب ه ا الله تعالى على العباد في الصلوات الخمس واما ان تكون ف ر ي ض ة لكن ا ل إ ن س ا ن و ج ب ه ا على نفسه كالنذر نذر لله تعالى إ ن شفى مريضه أ ن يصلي مثلا عشر ركعات هذه ا ل ص ل ا ة تلزمه النذر التزام ق ر ب ة ل ن تتعين في أ ص ل الشرع ما دام التزمها يجب عليه الوفاء بها صارت فرضا عليه وجب عليه فعلوه ف إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يصلي فرضا وجبت عليه أ م ه أ و ل ا قصد فعله ب أ ن يقصد فعل ا ل ص ل ا ة لتتميز عن سائر العبادات العباده قد تكون ص ل ا ة وقد تكون غير ص ل ا ة فيجب عليه أ ن يميز ا ل ص ل ا ة عن غيرها بقصدها فانه يجب عليه أ ن يقصد فعله وينوي ا ل ف ر ض ي ة حتى يميز الفرض عن ا ل س ن ة ل أ ن ا ل ص ل ا ة قد تكون فرضا وقد تكون س ن ة ن ا ف ل ة ويجب عليه تعيينه هل هو ظهر ام عصر ام مغرب ام عشاء ام فجر فاذا إ ذ إ أ ر ا د أ ن يصلي ا ل إ ن ن س ا ا ل ف ر ي ض ة تجب عليه ث ل ا ث ة أ م و ر ق ص الصلاه وتعيينها و ن ي ة ا ل ف ر ض ي ة دون إ ض ا ف ة إ ل ى الله تعالى يعني لا يجترد أ ن يقول لو ان ص ل ي أ ر ب ع ركعات فرض الظهر لله تعالى لان أ ن ل ل لا ص ا ة ت ك و إ ل الصلاه ل الإنسان ه منام يريد ي أن ي ف ل ل لا إلا ل ل ص ا ة تكون لا ك ن ليش ربط ل الأولى الصلاة أ م و ر قد قد يمن تكون فرض وقد تكون ن الا ف ة ميز بين لله ف ر ض بين ا ن تكون ا ف ل ة قد ظ ر عصر وقد تكون عصر. وقد تكون مغرب وقد تكون عشاء وقد تكون فجر فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يميز ما بين هذه ا ل أ م و ر وعندنا يصح الاداء بنيه القضاء. القضاء الاداء ق ض ء بلية ل ا فلو ان انسانا اشتبه على ا ل أ م ر هل خرج وقت الفجر أ م لم يخرج ب أ ن كان الغيم م ا ل ي ا للسماء ف ا ش ت ه د وأنا الشمس لم تشرق بعد فنوى ص ل ا ة الفجر اداء وصلى ثم بان له ان الوقت وقت الضحى وان صلاته وقعت بعد شروق الشمس فما فانه في ما مدام لم هذا لانه التعرض لا للاداء ولا للقضاء التعرض لهما يضره يجب عليه يجب عليه يضره لا الخطأ وكذلك لو عكس ن و ى القضاء ظ ن ا ب أ ن الوقت قد خرج فزالت الغيوم ق ش ع السحاب وكان له أ ن الوقت ما زال باقيا ما يضره وتكون صلاته أ د ا ء فيصح الاداء ب ن ي ة الاداء ق ض ء القضاء ويصح القضاء بنية ا ل طبعا هذا إلى ف ع م ا ل إ ن س ا ن وهو لا يعلم وهو لا يعلم أ م ا إ ذ ا ف ع ل و ا متعمدا فاذا إ ذ كان ينوي بالأداء أو بالقضاء الأداء ينوي معنى أو إ كان ينوي بالقضاء معنى ا ل أ د ا ء ف إ ن ه يجوز ل أ ن القضاء ت ع م ل في اللغه ا ل ع ر ب ي ة بمعنى ا ل أ د ا ء يقال أ د ي ت ه دينه وقضيته دينه قال الله تعالى ف إ ذ ا قضيتم مناسككم ف إ ذ ا نوى القضاء ب ن ي ة ا ل أ د ا ء لغه ة قال رويتها مصممها ق ض ا ء و القضاء المراد به الان مو فعل العباده بعد خروج وقتها قضاء وقتها بالاطلاح العبادة وما الآن المعنى القضاء فعل الاطلاحي المعنى بعد أن الأداء نوى وإنما نوى يخمش اللغوي بنية وفي قول الله تعالى ف إ ذ ا قضيتم منافق بطل هذا يصح ل أ ن العرب استعملت القضاء م ع ن ى الحداء و أ م ا إ ذ ا نوى به المعنى ا ل ل ص ل ا ي ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يسلم يعصي ما يصح ل أ ن ا ل آ ن اسمه عابد بالصلاه يعبد بالشعائر ه والنفل ان يقلن النفل ا يقتل الى اثنين هناك ن ا ف ل ة م ط ل ق ة وهناك ن ا ف ل ة لها وقت لها سبب و ا ل ن ف ل ذو السبب كالفرض في كل ما ذ ك ر ن ا ا ل ن ا ف ل ة التي لها سبب كالفرض مثل س ن ة الظهر مثل ص ل ا ة الكسوف والاستسقاء وعيد الفطر و ا ل أ ض ح ى و ب ق ي ة الرواتب ا ل ت ا ي ة ع ل ى ا ل ص ل و ا ت الظهر العصر المغرب العشاء هذه أ ي ض ا يجب قصدها وتعيينها ل ل ص ولكن ي ض ة ل تمتاز عن ا ل ف ر ي ض ة ب أ ن الفريق يجب عليه أ ن ينوي ا ل ف ر ض ي ة حتى يميزها عن ا ل ن ا ف ل ة و أ م ا هنا ما يجب عليه أ ن ينوي ا ل ن ا ف ل ة ما يجب عليه أ ن يقول نويت أن أ ص ل ي ان ل ا ف ل ة ا ا ل ل ي ة لأن النافله ص ل ا قطعا ة ت ع ق د ن ة ذ الفلانيه تكفيه ا لا ولكن فيها. هل تنعقد فرض أم لا تنعقد فرض فرض أم ما تنتقل إ ل ى الفرضيه إ ل ا بالتعيين ف إ ذ ا لم ت ع ي ن ا إ ن ع ق د ت ن ا ف ل ة لكن لو ما نوى النافله ماذا تنعقد ا ل ص ل ا ة هي ق ر ب لله سبحانه وتعالى فلا بد من ا ع ق ا د ه ا ن ا ف ل ة ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع رحمه الله ذكر في ا ل م س ا ل ة وجهين خلافا للخلاف في ا ل ف ر ي ض ة ولكن ا ل إ م ا م ا ل ن و و ي رحمه الله صحح من هذين الوجهين أ ن ه لا يجب التعرض للنفلي. ولذلك قال قلت الصحيح لا تشترط م ي ة النفليه والله اعلم وانا قلت لكم قبل هذه المره ة اذا اراد ر امام م النووي ح استدراك ل ل ه شيء عن الامام الرافعي او اراد ز ي ا د ة شيء او ترجيع شيء لم ي ر ج ح ا ل ر ا ف ع ذكر في اول كلامه قلت وفي اخره والله اعلم العبادات وعلى غير ا ل ص ل ا ة من العبادات وعلى معظم المعاملات في الاسلام ما تصحه الا اذا تلفظ الانسان بها الحج يندب للانسان ان يتلفظ بلسانه ولذلك قاس الفقهاء ا ل ص ل ا ة على ذلك وقالوا يندب للانسان ان يتلفظ بلسانه ليساعد اللسان القلبة على النيل. ليساعد النيل استحضار اللسان على النيل وكما قلت لكم هذا ليس ب أ م ر من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا قياسا على غير ا ل ص ل ا ة من العبادات أ و من المعاملات وهذا الشيء يكون يقولون عليه بين أئمة المذاهد كلهم أن يترفض بلسانه الشيء كان للإنسان بين ينذب يترفض أن متفق أئمة إ ل ى جانب ا ل ن ي ة في القلب لكنه لو تلفظ باللسان وقلبه غافل طبعا هذا مستبعد ما ا ل ح صلاته لكنه لو نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فصلاته ص ح ي ح ة ب إ ج م ا ع علماء ا ل أ م ة إ ذ ا الركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة هو ا ل ن ي ة الركن الثاني من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة ك ب ي ر ة الاحرام فالاول ا ينوي وبعد ذلك يكبر تكبيره الاحرام حال كونه قائما في القيام ل أ ن من اركان ا ل ص ل ا ة ان يصلي الانسان وهو قائم القيام عندنا لكم من اركان ا ل ص ل ا ة كما س ي أ ت ي روى ابو داود والترمذي باسناد صحيح مفتاح ا ل ص ل ا ة الوضوء وتحريمها التكبير و ت ح ل ي ل و ا ل ت س ل ي م و ت ح ر ي م و ا ل ت ك ب ي ر و ت ح ل ي ل و ا ل ت س ل ي م وفي حديث المسيء صلاته الذي يعتبر أ م الباب ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له إ ذ ا قمت ل ل ص ل ا ه فكبر اي قل الله أ ك ب ر ثم ق ر ا ما تيسر معك من ا ل ق ر آ ن ثم اركع حتى تطمئن راكعه ثم ارفع حتى ت ع ت د ل ق ا ئ م ة ثم, اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ج د تطمئن ثم حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها, كلها وهذا لا خلاف فيه أ ي ض ا وجوب ت د ب ي ر ا ل إ ح ر ا م للدخول في الصلاه أ م ا ك ي ف ي ة التكبير ف ا ل إ ن س ا ن إ م ا أ ن يكون عارفا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و إ م ا أ ن لا يكون عارفا بها ف إ ن كان عارفا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وجب عليه أ ن يتلفظ بالتكبير ب ا ل ع ر ب ي ة ولو تلفظ بغير ا ل ع ر ب ي ة ما تنعقد صلاته لا تكون ص ح ي ح ة ويتعين على القادر أ ن يقول الله أ ك ب ر ولا تضر ز ي ا د ة لا تمنع الاثم اذا زاد بعض الحروف في هذه التكبيره فقال الله الاكبر ما في مانع من ذلك ويصح ل أ ن ه ز ي ا د ة م ب ا ل غ ة في التعظيم وهذا لا يضر وكذلك لو قال الله الجليل أ ك ب ر أ ي ض ا يصح ل أ ن ه ذكر ص ف ة من صفات الله سبحانه وتعالى وقات الفقهاء على هذا كل صفه من الصفات فقالوا كل صفه من صفاته تعالى اذا لم يصل بها الفصل تكون صحيحه قال الله الجليل اكبر او الله الرحيم اكبر او الله القادر اكبر واما اذا قال الفصل كان قال الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا لوم اكبر فانه في هذه الحاله يضر لانه مضار فاصل طويل ما بين المبتدا وما بين الخبر ما هو معهود هو ليس فاصل طويل ليس معهودا ولذلك ما يصلح تكبيره في هذه الحالة. وكذلك لا ك يصح ل ا ل ت ك ب ي ر فيما لو وضع فيه م د ة قال اه الله أ ك ب ر بدن الهند هذا إ ذ ا فعله ا ل إ ن س ا ن عالما عامدا يكفر كفر ل أ ن ه استفهام هل الله أ ك ب ر أ م ليس ب أ ك ب ر استفهام ل ا طبعا مسلم ما يفعل هذا يجب على الناس أ ن يتنبؤوا فيها فلو زاده عالما عامدا والعياذ بالله تكفر أ م ا لو زاده سائيا ما يضر ه نعم ما لم يكن متعمدا فلو زاده عامدا لكنه عالم زاد عمل لكن ما يعلم ما ا معنى؟ يعرف أ و قال الله أ ك ب ر من مد ز ي ا د ة أ ل ي ف بعد الباب و ان فعله عامدا عالما والعياذ بالله ب ا ل ا س ت ق ا ع ن يكون ي كفرا ما في مسلم يعمله و إ ن فعله ثانيا غافلا ادم ما يضره و أ م ا ان فعله عامدا لكنه جاهل ما يعلم أ ن هذا حرام نعم هذا مطل ل ل ص ل ا ة ولا تنعقد به م ن ي ة ويجب عليه أ ن يتعلم أ م ا إ ذ ا قال أ ك ب ر الله فلا تصح ف صلاته ل أ ن ه ما عهد أ ن ت ف ت ح ا ل ص ل ا ة بهذا النوع من التكبير ولا يسمى تكبيرا في اللغه ة اللغة ما يسمى تكبير في اللغة. لو قال أكبر الله والله أكبر فقال تكبير في عكس أكبر أكبر أكبر أكبر لو ل ومن عجز عن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وقد عجز عن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ن ق و ل هذا الكلام كله فيمن كان عالما ب ا ل ع ر ب ي ة و أ م ا اذا عجز الانسان عن ا ل ع ر ب ي ة فهو اما ان يكون ق ا د ر على التعلم او و غير ق ا د ر على التعلم فان كان قادرا على التعلم وجب عليه ان يتعلم فعلى فرص أ ن انسان أ ع ج م ي دخل بالاسلام حديثا طبعا بان ل ح ظ ة ما حيستطيع أ ن يتعلم نجيد له أ ن ي ت ل ف ظ الا نعتبر عاجز وما مر عليه زمن يستطيع به ان يتعلم نطق بها نجيد له أ ن يترجم إ ل ى لغته و أ م ا إ ذ ا مر عليه زمن صار ب إ م ك ا ن ه أ ن يتعلم خلال هذا الزمن إ ل ا أ ن ه قصر ولم يتعلم ففي هذه ا ل ح ا ل ة ماذا يصح صلاته ولا يصح تكبيره ب ا ل ا ع ج م ي ة يجب عليه أ ن يتعلم ويعتبر عاصيا ل أ ن ه لم يتعلم فاذا كان ا ل إ ن س ا ن قادر على التعلم وجب عليه أن يتعلم على م ان ا قادر التعلم على عليه وجب أ يتعلم ونسامح ب ا ل ف ت ر ة ا ل ق ص ي ر ة بين إ س ل ا م ه وبين تعلمه إ ذ ا كان حديث عاد بالاسلام وهذا التعلم واجب ولو كان يحتاج من ا ل إ ن س ا ن أ ن يسافر من ب ل د ة إ ل ى بلده ة بلدة أخرى يجب ي ع ل أن ي س ا ف ر يجب عليه أن يرحل من أجل أن يتعلم إذا كان أن يسافر أجل طبعاً بإمكانه أن أن أن من كان إذا ما لا يتم لا ا ل وينزع ا إلا به فهو واجب فإذا كان لا ج ب به فهو س ت معرفة هذا ا بالنسبة بالنسبة للانسان و ا اثناء تكبيره الاحرام أ ن يرفع يديه حذو منكبيه يرفع يديه حذو م ن ك بحيث ي ه ب توازي رؤوس أ ص ا ب ع ه طبق أ ذ ن ه ا ل أ ع ل ى و ت ل ا م ت تقريبا إ ب ه ا م ه ش ح م ة أ ذ ن ه ويكون كفاه موازيين لمنكبيه ويكون بدء الرفع مع ابتداء التكبير ويكون بدء الرفع مع ابتداء التكبير ويجوز له أ ن ينهي التكبير قبل أ ن تصل يداه إ ل ى صدره ولا مانع أ ن يمد التكبير يعني يبتدع ببداية التكبير وينهيه بنهاية التكبير ويجب قرن الني بالتكبير يعني الرفع قرن يفتح ع د النيه ا ة يقصد الشيء مقترن ل ب ف ع ي قصد الشيء مقترن بفعله هو النية فاذا كان القصد سابق على الفعل هذا يسمى ي س م ى ع م ا قلنا قبل ه المره في الكلام ع د ة مرات ذكرناه فالنيه قصد الشيء مقترن بفعله どちらかというと、まずは貧乏な人たちの貧乏な人たな人たちの貧乏な人たな人たちの كانت فسالت النبي صلى الله عليه و سلم عن ا ل ص ل ا ة فقال صل ي قائما ة صلي ق ئ م ة ف إ ن لم تستطع فقاعد ف إ ن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي ف إ ن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها واجمعت ا ا ل أ م ة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضروره ة ت ع يعني أوے م ل و م م ا ل د ن ب اذا ل ض ر ر و ة معلوم انكره ا ل إ ن س ا ن يصير كافرا عندنا من المكثرات ان ينكر الانسان امرا معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة و م ر ا د و ا بهذه ا ل ع ب ا ر و ر ة أ ي أ ن ه صار بديهيا صار بديهيا وصار علمه ضروريا ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن دفعه عن نفسه ت ع ل م ا ل إ ن س ا ن في النهار ب أ ن الشمس طالعه ل ل يتصور وجود ا ن هل ا ا ر بدون ش م س هل يتصور وجود الشمس بدون وجود النهار ما يتصور الكل اقبل من الجزء في واحد من الدنيا يستطيع أ ن يدفع هذا العلم عن نفسه يقول أ ن ا والله ما اريد ان أ ع ل م هذا ما اريد ان أ ع ل م هذه ا ل م س ا ل كل أ ك ب ر من الجزء في واحد الدنيا يستطيع أ ن يدفع هذا العلم عن نفسه النار م ح ر ق ة هذا يحتاج إ ل ى د ر ا س ة و إ ل ى علم فلن ت ر س ف ص ل كامل في ا ل ج ا م ع ة من أ ج ل أ ن يعلم أ ن النار محرقه اما انه علم ضروري ضروري ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن دفعه عن نفسه لانه ا ر من ا ل أ م و ر ا ل ب د ي ه ي ة ا ل ذ ي يستوي فيها الصغير والكبير و ا ل إ ن س ا ن والحيوان ا ل أ ع ج م لو قربت نارا من الحيوان الاعجم تجده يبتعد عنها ب ص و ر ة ت ل ق ا ئ ي ة غ ر ي ز ي ة وكذلك ا ل إ ن س ا ن برد فعل معاكس يبتعد عن النار سواء كان كبيرا ك او صغيرا تؤلمه ف إ ذ ا هذه أ م و ر ض ر و ر ي ة قال هي أشياء معلومة من الدين بالضرورة. يعني أشياء م ل و م م ة ا ل د ن يعني بالضرورة صارت ب م ث ا ب ة العلوم ا ل ض ر و ر ي ة التي لا يستطيع الانسان دفعها عن نفسه ت ع ل م ن ا ب أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم هو ما بين دفتي ن م ا بين دفتين م ص ح ف و هو أ ن كل حرف من الحروف ا ل م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن ما بين دفتي ن م ص ح ف قد قاله رسول الله هذا يمتري فيه رجلان يمتري هذا ليس من ا ل أ م و ر التي طالب الإنسان عليها التي إيه على قالها بالانسان عليها بالدليل هذه نقلها جيل عن جيل عن جيل يعج, بالملايين. يعج بالملايين. كلهم هذا القرآن هذا معك يحتاج إ ل ى جديد و إ ل ى إ س ن ا د ومع ذلك هو مسند وحتى يومنا هذا الناس ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن الكريم بالاسانيته وأنا ر عليه وسلم、موجود. لكن ليس هذا موجود و ه و ا ل ذ ي ن ز ل به جبريل عليه ا ل س ل العلماء م معنى هذا ا من انكر أ م ر ا معلوما من الدين ب ا ل ض ر و ر ة عرب معلوم من ل ا د يعني ن بالضرورة ي صار علمه ضروريا لا يستطيع الانسان دفعه عن نفسه يصير كافرا ً أمراً من معلوماً من أنكر الدين بالضرورة يكون كافرا وهذا الشيء متفق عليه انكار أ م ر معلوم من الدين بالضروره、نعم. هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ر ي ض ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ا ف ل ة قال لا هذا بس ب ا ل ف ر ي ض ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ا ف ل ة فيجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي قاعدا ويجوز له أ ن يصلي م ض ج ع ا ويجوز له ان يصلي مست القيام ولكن القاعد لو نصف اجر القائم والمضطجع لو نصف اجر القاعده سياتي معنا تفصيل صلاه النافله والقيام فيها إذن الركن الثالث من أركان الصلاة القيام في فرض القادر في فرض القادر على القيام هذا كله على فرض فرض من في في قائما. فان لم تستطع فقاعدا ما دام قادرا يجب عليه أ ن يقوم ف إ ذ ا عجز عن القيام عند ذلك يجوز له أ ن يصلي جالسا لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعا الله تعالى ما كلف المؤمنين بما لا يطيقونه و إ ن م ا كلف الناس ما يطيقون ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن مريض يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع القيام الا ب و ا ل ع يعتمد أجل ل ي ه العظه ي على القيام ولو وكان مالكا لها بأجرى وكان يبذل المال مقابل أ ن ياتي هذا الانسان ويساعده على القيام بصلاته م دام قادر ع ن د ه الله سبحانه وتعالى يكلفه ف إ ذ ا عجز ما عنده مال أو عنده لكن ما وجد من يساعد على القيام ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما يكلفه الله تعالى ويصلي قاعدا وغالط ا ل ق د ر ة و ع د م ه ا ضابط ق وضالطه القدره ا ن ن س ا اذا واحد ارجح مثل ا ل مرض اهل العصر ا ل م ت ر ف ي ن المنعمين ا هل ي ن ط ب ي ي ن ا بغى ي ن الطعام عنه هذا يمكن اذا واحد لفق م خ ا ر ه يمرض يقول ما هذا تستطيع ان يقوم هذا مو مرض المرض الذي يباح ل ل ن س ا ن معه ان يصلي قاعدا للعجز الذي يباح معه ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي قاعدا هو, هو ما تلحقه به مشقه ة افضل لو و كان ذا ق بتعبد هذه هي ا ل ص ل ا ة تكليف والتكليف الزام ما فيه ك ل ف ة لا بد لك من التكلف ل العجز ب د ك من ا ت ا ل ع الذي يبيع ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي قاعدا هو ما تلحقه به م ش ق ة هو وقع حيوما عليه دار رازو مع الشاقص والوجه ولزقطه ا ع حين يسقط على الارض يجلس في هذه ا ل ح ا ل ة أ م ا إ ذ ا كان يقوم والقيام يجد فيه بعض التعب لكن ما في م ش ق ة ك ب ي ر ة فهذا ما يرقص له أ ن يصلي قاعدا و س ت ث ن ى الفقهاء من هذا ا ل أ م ر بعض ا ل م ت ا ئ ل إ ي ه هي أ و ل شيء ما لو خاف راتب س ف ي ن ة غرقا او اذا وقف حيدور راسه لا يستطيع ان يقف قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له ان يصلي قاعدا او لو انه وقف لغرق ي ب ي ل المركب ربما كان في قارب صغير مثلا او وقوف ربما يؤدي به الى غ ر ق بسبب من الاسباب قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له ان يصلي قاعدا ومنها ما لو كان به سلف في سلف البول لو وقف يتقاطل ا ل ب وكذلك ل ولو صلى جالسا ما يتقاطل منه البول قال فإنه يصلي من قعود على الأفح بلا ولا الصلاة منه ما منه من فإنه هذه قعود و إعادة يعيد لو قال طبيب ثق بمن ب ع ن ه ما إ ن صليت مستلقيا أ م ك ن م د ا و ا ت ك و إ ل ا فلا يمكن ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز لو ان يترك القيام على الاصح و إ ذ ا كان المريض يستطيع أ ن يصلي قائما ً منفردا ً إ ذ ا كان وحده ل أ ن ه بياخذ راحته ي ت و س ع ما في احد يزاحم في الضبط يستطيع أ ن يصلي قائما ً بلا م ش ق ة و ل م يمكنه ذلك في ج م ا ع ة إ ل ا ب أ ن يصلي بعضها قاعدا لانه تلحق ا ل م ش ق ة في القيام ط ي ل ة ض ل ا ه ا ل ج م ا ع ة إ م ا ل م ز ا ح م ة الضبط و إ م ا ل ط ي ل ة ا ل ص ل ا ة ق الانفراد في هذه ل ل ح ا ا افضل وتصح مع ا ل ج م ا ع ة لانه في ا ل ج م ا ع ة ما دام قادر سيقف وما دام عجز عن القيام سوف يجلس تصح ل ص ل ا ه بالاتفاق لا خلاف في هذا ولكن لو ا ل ث ا ن يصلي في بيته ل ص ل ا ه بكل ركعاته وهو قائم الانفراد في حقه افضل لانه يكون قد اتى بركن متفق عليه ولا شيء يمنع من ا ل ت ج ا ن به وشرط القيام أن, ان ينصب فقاره إ ذ ا كان في شيء انحنى شيء من الانحناء ما يضر ولو كان متعمدا ما دام يقال له واقف ي قائم ل له ق ا منتظم ا ل ق ا م ر ف إ ذ ا كان الانحناء قسري قهري س ر ي ق لشيخوخه او مرض من باب أولى فاذا إ ذ زاد الحناؤه ف إ كان الجناء ق ه ل ي ب ش ي خ و خ ة أ و مرض فلا يضر ما يضر. يقف ض ر ي على هذه ا ل ح ا ل ة ولو كان شكل ر ا ك ع وأما إذا كان ا خ ت ي ا ر ه ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما يصح قيامه ل أ ن ه ما يقال له قائم يجب عليه أ ن يعتدل و إ ل ا فلا تصح صلاته والضابط في هذا الامر فإذا كان الى الانحناء اقل الركوع ر ق ب منه ا ل القيام م فهو ن ح تصح ن كان ما القيام صلاته وإذا كان أقرب منه الى ق ر ب م ن ه للمختار ى ا ر ك و فهو ع ق ا ئ وتصح وطبعا صلاته بالنسبة ل ل هذا م الذي لا مرض عنده ولا ش ي خ و خ ة ولا عجز و أ م ا من كان مريضا او به ش ي خ و خ ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة طبعاً ه وما يفعل الحناء متعمدا و إ ن م ا يفعله م ق و ر ا وهذا لا يضره فاذا صار كراكع مضطرا أنا قلنا المتعمد ماذا ما قادر حتى الصح إذا فإذا كان مضطر ظهره منحني طيب كيف يركع هذا وقف؟ كيف يركع قال قليلاً حتى يميز ما بين, ركوعه وما بين قيامه. قليلاً إذا كان باستطاعتي من ما لاستطاعته ما ي ك ج ف الله نفسه إ ل ا وسعها نعم ولو أ م ك ن ه القيام دون الركوع والسجود يمكن أ ن يقوم لكنه م ا يمكن يركع و ل ان ي م ك يسجد وجب عليه القيام وفعل الركوع والسجود بقدر إ م ك امكانه ن ه قدر إ إن كان بالإمكان القليل فبها ولو ن ع م م لم, يستطح برأسه فإن لم يستطح المهم ماذا رقم يستطح يستطح يجب عليه يفعله برأسه فبطرفه قادر أن فإن على الأركان الأخرى عدد م م ق ر ت ه عن ل ل ى ا ا أ ر ك القيام أ خ ر ى لا ي س ط عنه عدد عنه ذلك الرقم ولو ل ا قعد ا كيف شاء هل هناك ضابط لجلوسه ه ي ئ ة م ع ي ن ة قال الجواز يجوز له ان ق و ل كيف شاء شاء جلس متربعا و إ ن شاء مد ر ج ي ه وربما كان مضطرا ل أ ن يمد ر ج ي ه هذا طبعا من حيث ا ل ج و ا ل ولكن الافضل أ ن ي ف ت ر ش ا ف ت ر ا ج ه أ ف ض ل من تربعه يعني ب أ ن يجلس على رجله ا ل ج س ر ة وينصب قدمه اليمنى كجلوسه للتشهد لأن الأيئة هذه الهيئة هيئه م ع ر و ف ة في ا ل ص ل ا ة و و ا ر د ة وفعل الشيء المعروف في ا ل ص ل ا ة المندوب فعله فيها أ ف ض ل من فعل الشيء الذي لم يندر أ و لم يؤمر به وفراسه أ ف ض ل من تربعه ويكره الانسان يكره لك إ أ ن يكون مقعيا لقاء ويجلس أ ن له تفسيرات متعدده ة ي م منها ما ن ا ذكروا الفقاراء أ نهى يجلس ي على أ ناصبا ركبتيه وواضعا يده في الأرض. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل ق ا ئ ف ا ل ص ل ا ة ما فيه من ا ل ت ش ب ه بالكلاب و ا ل ق ر د ة ويكره ا ل ق ا ء بان يجلس على ولكيه ناصبا ركبتيه ف إ ذ ا أ ر ا د الجالس العاجز عن القيام أ ن يركع ف إ ن ه ينحني لركوعه وأفضل اكمل الانحناء ان تحاذي جبهته موضع سجوده هذا اكمل الانحناء واقل الانحناء ان تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ذ ا أ ق ل الانحناء هذا كله بالنسبه لمن يقدر على هذا و أ م ا ان كان عاجزا ما、يستطيعه. يصلي س ت ط ي ي ع ا ل ك ولا يستطيع أ ن يحتلي أ ي ض ا ان ذلك ينحني بقدر, ينحني بقدر استطاعتي فان عجز عن القعود صلى لجنبه الايمن أ ي م ن لجنبه صلى ل أ كالرجل الذي يضجع في اللعب إ ن ن س ا فان ي لحظه فإن م عجز فمستلقيا وطبعا هذا الانسان الذي صلى قاعدا أو على جنبه الايمن او مستلقيا هل ي أ خ ذ ا ل ا ج ر كاملا ام ي أ خ ذ نصف الاجر قال ي أ خ ذ ا ل ا ج ر كاملا لانه هنا ما جلس الا للعجز ولو كان قادرا ل ق ا م وبناء على ذلك ي أ خ ذ ا ل ا ج ر كاملا وهذا الكلام كله ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة واما ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة فيجوز ل و ان يصلي قاعدا و م ض ج ع ا ولو كان قادرا على القيام إ ل ا أ ن أ ج ر ه يكون على النصف من أ ج ر القائم و أ ج ر ا ل م ض ج ع ل ى النصف من أ ج ر القاعد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم